وللاسف الشديد قدوتها حاضره وانموذجها رائع ومثالها حي ولكنها خرجت تطلب القدوه احيانا عند اصحاب الفن من اهل التمثيل والغناء والرقص او تاره عند اهل الرياضه من اللاعبين واحيانا اخرى عند المفكرين والساسه وكل جعل لنفسه قدوه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 وان لي استفهاما ارجو ان يكون استفهاما بريئا ان من المعاني التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني اصلاح ذات البين بين المهاجرين والانصار في يوم من الايام بعد غزوه المريسيع قال بعضهم يا للانصار وقال بعضهم يا للمهاجرين وكادوا ان يقتتلوا بل حتى الانصار كانوا يقتتلون في يوم في ايام بعاث وغيرها من أيام الجاهلية ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقطع فريد من السيرة ولمحه عاجلة لا عود أن أقف, أن أقف عندها ولكني أطرحها في صورة تساؤل بري استطاع أن يصلح ذات البين لا تحتاج الدماء المسلمة التي تراق في دارفور إلى فقه من السيرة تجمع الشمل وتتجاوز الدماء المسفوكة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 فيها بعض التعجل فيها التفجيرات وفيها سرعة طلب السمرة وكل ذلك يخالف سيرته المتأنية الجلدة الصابرة التي تخطو بخطا واثقه أيها الأحبة نحن بحاجة إلى فخ السيرة أن ننفذ إلى هذه السيرة وأن تتلى السيرة كل يوم في مساجدنا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 ثم قبضه الله ومضت رسالته يا سبحان الله انه الحق المبين مضت رسالته ما قال لا بد ان يبقى النبي مع الرساله يحفظها ويكنها ويرعاها حتى تبلغ نهايتها وتقوم القيامة لا والله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فاما مات او قتل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 أنت لما تحب الأعلى منك تحبه تحبه وتعظمه وهذا هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أحب الأعلى الأدنى إذا أحب الوالد الولد يحبه حب العاطفه وحنان الشفقة ولكن لا تجد والدا يعظم ولده العكس الولد هو الذي يعظم والده ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكثر من ابائنا وامهاتنا وازواجنا وانفسنا واحب الينا من الباء البارد عند الظما كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم ومحبته انواع واولاها محبه الوجدان التي تسكن الضمير ايها الاحبه كثير من الناس في محبته جفاء يقول انا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 ما كتبت عنه حرفا ولا نقلت عنه حديثا الا بعد ان رايت اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الحاضرون قال ما رايت إعظامه واجلاله لرسول الله جلست اليه فكتبت عنه الحديث وكان رحمه الله اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وربما احدوطن ظهره فقالوا له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 مكة والمعاناة والهجرة والمشقة والمدينة والالام طعن الطاعمين حتى في عرضه وبيته كم تذكرت فيها كيد المنافقين كم تذكرت فيها غزوات وجرح جرح, جرح أصبعه ينظر إليه يقطر دما يقول هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يمسح الدم عن وجهه. يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر هل, هل أنت ممن يكثر بل يجعل كل أعماله القولية صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك من الجفاء مش ترك الصلاة إنما ضعف وقله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبقدر ما نصلي عليه نشعر بالتقصير ثانيا إن من مظاهر الجفاء رد سنته الصحيحة ومعارضتها بالعقول والفلسفة لا تسافي الإمرأة إلا مع ذباحا نص واضح لم يخرج من المجلس الوطني ولا المجلس التشريعي لولاية الخرطوب ولا مجلس الوزراء ولا من قمة عربية خائرة مزمع إعقادها في تونس أو في القاهرة لا والله إنه كلام نبوة فكيف يعارض بأقوال الناس المسافات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 ولا شبكات الانترنت ولا الطيارات السريعة والله قالت مسافر السافر إلا بمحرم هذا كلام مؤكد هو كان يعلم يقيني إنه كان طيارات وحتاج عربات طيب الديني إحصل لعب طيب كان حصل دمار للحضارة وعاد الناس للإبل يقولوا نرجع تاني للإبل خلاص رجعنا للإبل نأخذ بالحديث لا والله هو حديث يقيني أنه يصلح لكل زمان ومكان هذا مثال واحد قص عليه رد الأحاديث الكثيرة التي لا توافق الأهواء أو لا يتقبلها العقول المريضة السقيمة فيردون سنته صلى الله عليه وسلم وان من مظاهر الجفاء التي في حياتنا عدم الاعتناء بالسيره النبوية وأعني بذلك تدريسا وقراءة وإن من الدوافع والبواعث على حبه عليه الصلاة والسلام من ذلك أنت إذا أحببت الله تحب رسوله قطعا لانه رسوله الذي أرسله ولانه وحيه الذي به كلمه ولانه كلامه الذي انزله عليه ثم اذا تاملت معاناته وصبرته واخلاقه جاءت جاءت النفوس تتهيج الاشواق وتفلق القلوب تحبه صلى الله عليه وسلم تتمنى أن تراه في المنام تحن اليه تتمنى أن تكون معه في في في يوم القيامه الصحابه امثله رائعه وحياه فريده عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمري بن العاص ما كان من احد احب الى نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان احد اجل عندي منه ولو انك سالتني هكذا يقول عمرو لاصفه لك ما استطعت لاني لم املا عيني في عينه حتى مات اجلالا له ما حصل ما عينه في الرسول صلى الله عليه وسلم انها إنها حياة حجيبة صحابة يعيشون معاني المحبة ابن مسعود يذكر قال رسول الله يتغير شكله تنتفخ أوداجه تتحلل أزرار قميصه تغرورق, تغرورق عيناه بالدموع لفقط إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لكن قلوبنا فيها جفاء وليس فيها صدق المحبة الذي كان عليه السلف إن الذب عنه وعن سنته من أعلى مقامات الدين أنقلك إلى المدينة خصة عجيبة أعمى عنده امرأة وله منها ولدان لا تمر أمست هذه المرأة مقتولة ومقتولة وفي رحمها جنين دمها تلطخ ومنع المكان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 وأوقفوه امام رسول الله عليه الصلاه والسلام قال انا قتلتها يا رسول الله قال ولما قتلتها قال والله اشهد كانت امراه محسنه وكانت تقوم بكل ما اريد وكانت ترفق, ترفق بي وتحسن رعايتي ولي منها ولدان من احب أو من احب الابناء لي ولكنها كانت تسبك كثيرا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 واطمأننت على ذلك غرست السيف حتى اخره في بطنها قال رسول الله للحاضرين اشهدكم ان دمها هدر ارجع لهم امشي هني قالت امشي كانت المره وام عيال وهو محتاج لحنان واطفال وام اولاد بيحبهم لانها اساءت الى رسول الله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 قال اولم أبيعك اولم أشتري منك قال لم تشتري مني قال كيف يا, يا رجل قد اشتريت منك قال التم الشاهد خلني اقول لك العربي متاكد انه ما في شاهد لانه كان هو الرسول عليه الصلاه والسلام بروي وزي ما في ناس بيعظموه شوف في ناس ما عارفين انه ذاته ولا عارف قدر شوف العربي ده بالله يا اخي انت كان دهسوا مجان بضر شر بتقول انت كذاب قام قال من يشهدي سكت الصحابة فقام خزيمة بن ثابت الخزرج رضي الله عنه وأتى وقف قال أشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه بالثمن الذي قلته قال او حضرت قال لم أحضر ولكني أشهد لك في خبر السماء يأتيك به جبريل وأصدقه ألا أصدقك في بيع جمل قال عليه الصلاة والسلام مباشرة من شهد له خزيمة فحسبه خزيمه الصحابي الوحيد الذي يعدل شاهدين أي محكمة يجي شهد فيها ما يقول تاني خلاص تاني قال من شهد له خزيمة فحسبه فكانت شهادته في كل مسألة بشاهدين عدليين إذا شهد خزيمة لا يطلب معه شاهد إنها حياة المحبة التي عاشها الأنصار وعاشها المهاجرون سعد بن الربيع في يوم احد قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوا سعدا فالتمسوه في آخر رمق وقد وبه نحو من ثمانين ضربة وطعنة بسيف ورمح لما فتح عينه قال كيف رسول الله قالوا بخير قال يا معشر الأنصار لا حجة لكم عند الله اذا خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف ثم مات شيء عجيب عندهم محبه وتعظيم واجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا اليسير منه تاتي مرأة من الانصار يوم احد يقول انس تجري مهرونه كانها مجنونه اول من لقيها قالوا لها مات ابوك وأخوك وابنك وزوجك هي تقول كيف رسول الله كيف رسول الله قال الناس ظننا أنما أصابها بنبئي أهلها الذين لقوا حتفهم قالت فلما وقفت على مجموعة من الناس قالت أين رسول الله فانفجوا فظهر رسول الله فاخذت بطرف ثوبه وقالت له كله بعدك يهون يا رسول الله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 في في في مظاهر الجفاء الزهد في السنة يسأل الإنسان على شيء يقال هذا سنة يقول سنة خلاص الحمد لله وك السنة معلش ما عندنا مع قضية إن نحن كيف ما عندك مع قضية بس يقول لك فند ولا سنة يقول لا سنة يقول لا خلاص معلش خلاص قال سنة معلش علش يخليها تورت كثير من الآثار والاتباع والاقتداء والتعظيم والمحبة بسبب أن الأمر سنة كأن سنة شيء كعب أو أو شيء أو ليس بطيب يا خي من سنه من إذا كان سنة الرؤساء تتبع والسنة المفكرين والقادة أغضب كيف بسنة سيد المرسلين إن مظاهر الصحابه ومواقفهم رجالا ونساء في حبه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جليبيب جليبيب ابن عمرو ابن يزيد الذي هو من بني عبد الأشهل كان قصيرا ودميما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجه قال أخت ليمنه فذهب المسلم إلى بيت من الأنصار وخطب ابنته خبت الباب دخل شاف رصين فرحه قالوا ما من أهل دار من الأنصار أكرم منا اليوم زول أحسن مننا الللمف نحن جوا بيتنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرح فرح شديد ثم قال أتيت خاطبا ابنتكم قالوا هي لرسول الله زول رسول اختبتوا ما بدها لي هي لرسول الله قال أريدها لجليبيب فكأن الرجل حذ في نفسه الرجل أطرق رأسه وقال هل لا أبو بكر هل عمر أنت وقت ذلك فأجيب لي وقت ما أنت ناس الوقت ما فيه ناس عمر ما فيه فأجيب لي الزول الك... ال... ال... ال... البيحفر الواثق يا أخي قام سكت فنادته ابنته من وراء حجام نادت البت سمعت خايفة يقول له ما في طريقه، مما قال ما كان يكون أبو بكر ما كان يكون ناس عبد الرحام معوفة التجار الكبار تجيب لي جوليبيب تجبلي تجيب لي زود تجيب لي جوليبيب ديك يقول كذا فنالت المرض لما أقبل عليها قالت يا أبي أترد طلب رسول الله والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة فاتى الرجل وقال قبلنا يا رسول الله وتزوجها دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه والحديث رواه ابو برزة الاسلمي اخرجه اهل السير وصححه الالباني قصه جليبيب قال رسول الله اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا والله دعوة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 ومكاناتهم الاجتماعية وأوضاعهم المرموقة وأشكالهم ورسومهم لا والله ما تقول لي قيافة ولا وزير ولا الرئيس ما عنده كلام بهذا كلهم واحد جنيبيب يقاتل وجنيبيب يستشعر الناس بفتشوا على قتلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقدون قالوا نفقد جنيبيب آه. قال من تفقدون قال أفقد كذا وكذا من تفقد؟ قال أفقد جليبيب فبحثوا عنه وجده قد قتل وحوله سبعة من المشركين قتلهم فقال قتل سبعة من المشركين جليبيب مني وأنا منه لانه ما يتعامل مع الناس بأشكال ومكانته شغاشره انت مالك ماله شغاشروا دينه كيف أخلاقه كيف تعامل معه بهذا المنطلق سنة. ثم أرادوا أن يدفنوه قال أبو برزة فحضروا له وما عنده سرير سرير الزور ما بشرف عن قريب بشرف سرير وما عنده سرير إلا ذراعي رسول الله حتى تمت حفرته قال له نزول نشيره ما في خاتل رسول خاتل دينه كذير للزول راكد في دينه ونازل يحفره لحد ما تم الغبور وحضر وده لحد الزول للرسول عمليا يدين سرير يا أخي والله أي طراز كان أي إنسان هذا يا أخي شيء عجيب يا أخي يا أخي ممكن يحضر ساكن كفاية كم نجي حضر ساكن كفاية إن شاء الله يجد مقابل شاي الموبايل ويفتح الموبايل كل مرة يضرب جرس بس المهم يحضر مع الناس وليس لجلابيب سرير يا أخي أنا أكلمكم والله الناس عندنا غفلة عجيبة يا أخي في مدن أغن في مدني على الإطلاق أغنى اكبر أكبر تاجر من تجار مدني يعتبر من أثر عثلاء السودان عنده بيوت أنا شفتها مد البصر كلها عمارات تسعة طوابق عمارته طبعا زوجي زيد ما مقنم ساكت لا بد يعمل له تخش بالبيل في المدخل اوضه وحمام منفصل للغفيل أزود ما مات ما الموت العادي الناس جاي يغسلوا ما عن قريب إلا عن قريب الغفير لأنه عدد يودو المغابر بشنو بأساس سعد الله للديكور ويدو المغابر بشنو بالله ما ليقلاهم حاجه يشيلوا فيه إلا عن قريب الغفير المقطع أرجع البر يا سبحان الله دنياكم إلى هذا الحد تشغلكم انت عارف طبعا بيه زي ده ما بتتخطشوا عن قريب خطوين ورين عقريب خطوين كخطو بخلف الديكور بيشن البيت في ناس لحد عساه ما عندون عقريب عشان يخطفوا شيلو بعدين ها بعدين بيه دنيا تاكل كل عمر عمار تاكل عمار تاكل عمار الغفير بالله يشوف الغفير المبساوي شي عندو المشغل تحتو شالو بيه عن قريب الغفير أنت عارف أهل مدني اي زول من المغابر اللي رسول قرعانها قريب طوالي أي لأنه ده الشاهد قدم بالله يدور من دنيا وده كله عن قريب من حر مال عن قريب الغفير والله أنا خايف في الصافية والمنشية وال... والرياض وال... والمحلات اللي بيقولوا السمحة السمحة دي أنا خايف الناس يشيرون بي عن قريب الغفير يا خلو ما عندك عن قريب عملك عن قريب المدة ما معروف. أعمل لك عن قريب وأتخف أتكله الناس دي كلها مشه السوء العنادين اشترد عن قريب جولايبي أحسن منهم كلهم عن قريب سرير ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفن إن الحديث عن مظاهر حبه وبعض مظاهر الجفاء التي في حياتنا ووجوب محبته واتباعه صلى الله عليه وسلم أمر يطول وكلام كثير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 الوحي يتنزل في أرجاء مكة وفي جنبات المدينة يدوي بالتوحيد ويبشر بالرسالة ولكن بيننا وبينه قوله وسنته لما قال المرء يحشر مع من أحب قال أنس فما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث ثم قال أنس اللهم اني احب رسول الله فاحشرني معه اللهم اني احب ابا بكر واحب عمر فاحشرني معه ان المسافه التي بيننا وبين النبي عليه الصلاه والسلام وان اقدار الله التي جعلتنا نعيش في هذا العصر لا تمنعنا حبا ولا تعلقا ولا ودا فمدينته حاضره وان من الجفاء عدم زيارة المدينة النبوية الصلاة في مسجده والتسليم عليه في قبره تبعا لزيارتك للمسجد والصلاة في قباء بعمره لأنه كان كل ثلاثاء وكل سب يأتي قباء يصلي فيها ويرجع الاقتداء بسنته وصيرته موجودة أن نعلم أبناءنا وأن ننشأ أن نحرص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 لا المشيئه لله وحده لا يشارك فيها نبي اياك ان تخلط الحقوق لله حق وللرسول صلى الله عليه وسلم حق حق الله العباده والذل والخضوع وحق النبي صلى الله عليه وسلم الحب والتوقير والنصره والتعزيز والتعظيم والاتباع والاقتداء اياك ان تخلط الحقوق شاء الله وشئت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندى سمع امراه ترشد شعرا الدافع حبه صلى الله عليه وسلم قالت وفينا رسول يعلم ما في غد والرسول معانا بيعرف بكر بيحصل شنو قال يا جاريه انه لا يعلم ما في غد الا الله ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا حتى الانبياء لا يعلمون ما يقع غدا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 تعلم اينا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بمحبتنا إياه أرزقنا شفاعته واسقنا من حوضه شربة بيده الكريمة هميعة مريعة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا يوم القيامة تحت لوائه واجعلنا من أنصاره في الدنيا وفي الآخرة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 اللهم نرفع اليك الشكوى اللهم فرق جمع أمريكا اللهم دمر جيوشها اللهم دمر جيوشها يا رب العالمين اللهم مزقها كل ممزق اللهم أنزل على انزل على جمجك المفرحين في الفنوجة من المجاهدين اللهم ثبت قلوبهم وانصرهم نسرا مؤذرا كيوم بدر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في أفغانستان اللهم عليك بأعداء امتنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم واقم الصلاه